أخرج الذين كفوا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحش ما ظننتم أن يخرجوا وظلموا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 défend Bakan Oh, Hallelujah.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 117. لعلهم يتفكرون 118. هو